فس الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أثلا من ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد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 Ma yang lufuz min kaul, ila nadi rabiul magtid. Wajad sekretul maut bil hake. Dzalik ma kumt min utahid. Wanafikah fil sulu. Dzalik yomul سائق وشديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد وقال قريه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار المعين ممن عل للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخر فالقيا في العذاب الشديد قال قرينه قال فارينه ربنا ربنا ما ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما Yawma naquulu liga nama yang telah tersisa Yawma naquulu liga nama yang telah tersisa Wa tersisa Hal للمتقين غير بعيد هذا هذا ما توعدون لكل اول من حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها سلام ودخول غا بسلام ودخول غا ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد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 وما بينهما في ستة أيام وما مسنا, من وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع, واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة في الحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض يوم تشق يوم تشقق الأرض عنهم سراعة ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبر فذكر فذكر بالقرآن. تذكر بالقرآن من يخاف وعين